أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق صير محصورة كل له أواب وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب وأن أتىك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على ولا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن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 وَإِنَّكَ لَمِنَ الْخُلَصَاءِ إِلَّا يَغْضِبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وظن فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك غليفة في الأرض